والخيل م و س و ن ه النابلسي ت ل م للعلوم الاسلاميه ه ك أ ج م ع ن و الذي من ا ل س م ا ء م ا ي ل ك م م ن ه ش ر ا ب ومنه شجر فيه ت س م و ن ينبت ل ر م به ا ل ز ر ع و ا ل ز ي ت و ن و ا ل ن خ ي و ا ل أ ع ن ب ومن ك ل الثمرات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 وتستخرجوا لفضيله الدكتور ا ف محمد راتب ا ل ه ولعلكم و ك ت ش ر ن و أ ل ق ى ف ي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 الله لا يخلقون م و ن س و ع ي النابلسي أ ي للعلوم الاسلاميه ر ب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 ل ل ي ح وقالوا ا أ و ر ه م م ك ا ي م ل ق ي ان م م ة و أ و ز الله ر ا ذ ي ي ن ض م ب غ يحب ر علم ا ساء ما ي ز ل و ن قد مكر ه ويحب الجنه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 طيبين يقولون ل س ادخلوا م عليكم دخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون إ ل ا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعلى الذين من قبلهم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 أو يأخذهم في تقلبهم م ف او هم ي أ خ ذ ه م على تخوف ف إ ن ربكم لرءوف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء ي َ ت ف ي ُ ظلاله ِ عن َِ اليمين َِِْ و َ ا ل ش َّ م َ ا ئ ِ سجدا ًُ لله َِِّ وهم َُْ داخرون ََُِ ولله ََِِّ يسجد َُُْ ما َ في ِ السماوات َََِّ وما ََ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ من ِْ دان َ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 ت َ اسماء ل ل لَقَدْ ََّ ه ِْ أ ر ََ إِلَى ل ْ ن ا أ َُ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ ن مِّن ٍ لَهُمُ ل َ الله َ فَهُوَ َُ م ُُْ م ا ل ْْ وَلَهُمْ ي أَلِيمٌ ََ عَذَابٌ وَمَا و م ح س ن َ ا موسوعه النابلسي ت ا للعلوم يؤمنون و الاسلاميه ل أنزل ه من ل ا ف أ ح الأرض بعد موتها بعد إن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 سكنا وجعل لكم من جنود الانعام أ بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها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 ولا تكونوا كالتي نقضت وزها ل من بعد ق و ة أ ن ك ا ث ا تتخذون أ ي م ا ن ك م د خ ل ا بينكم أ ن تكون أ م ة هي أ ر ب ى من أ م ة إ ن م ا يبنوكم الله به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 سال الذي يلحدون إليه لسان وهذا أعجمي عربي ل の思 ن 出は何 ي م うの ن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 يوم ت أ ت ي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب قرية الله مثلا قرية كانت آمنة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 إ ن ربك ل ل ذ ي ن عملوا السوء ب ج ه ا ل ت ي س م ت ا ب و من بعد ذلك و أ ص ل ح و ان إ ربك من بعدها ل غفور رحيم إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أم شركه الهدى ل ح ن و ر ك ه د ع و ن ا ل م ش ر ك ي ن ش ا ت مضمون اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم